قول أحجاب الأثنان يعني صغارا شبابا صفها الأحلام يعني أن عقولهم صفيها لا ينظرون للعواقب ولا لا يتصرفون بفكمة فهم سفهاء يقولون من خير قول البريء هل المعنى أنهم يقولون قولا خيرا من عند أو يقولون من خير قول البريع أي من قول رسول الله عليه وعلى آله وسلم لأنه عليه الصلاة والسلام خير وقريف أو الأمرار جميعا الصواب أنه هو الأمرار جميعا لأنهم بصحاء بلغاء سيقولون قول يظن الإثام حقا وهم ايضا يقولون من قول رسول عليه الصلاة والسلام نعم وصارت يعني من السكتر يستكتر من ضربين ويرفع عن جانب القلب نعم ويرفع عن جانب القلب إيه نعم يعني يجعل الحج يقوله يعني إذا تحمى يعني سرق يخش الله وينفع في شيء ترى اللي أنت غلط جه الغلط يعني كل إنسان يكون عنده اندفاع وانفعال وغيّر على دين الله عزوجل زائدة غير يعني غير مضبوطة بحكمة والقلب خالي هذا هذا هو وصف الاخواج تماما اهم شيء صلاح القلب هذا اهم شيء للانسان اذا صلح القلب سهلت عنده الامور ورضي بقضائله وقدمه حتى لو ان الناس اصابوا على اسقل ما يقوم من الاخلاق و وهو قد اخلص قلبه فانه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر دون عنف ودون سفه ويكون معنيا بخاصه نفسه وقد مر علينا ان الحسن البصري يقول والله ما سبقهم ابو بكر بكثره في صلاه ولا ولكن بما وقف في قلبه ولهذا تجد كثير من العامه عندهم من خشيه الله والبكاء عند الوعد والوعيد وغير ذلك ما ليس عند كثير من طلب العلم يا اخواني العنايه بالقلب أصلح الله قلبه وقلوبكم العبرة بعطف القلب نعم. صار في هو حتى لو يعني يعني لكن يستميل قلب هذا يعني يوضح الكلام معه. نعم نعم. اولا هؤلاء الأخصم في أهل الشغل والبيان يجب أن لا تجادلهم بحضر في الناس كما قال الله عليه الصلاة والسلام إن من البيان فسح وربما تجادل ويكون الحق معك لكن يغلبك هذا ذاكب في البيان في يدل الحق نعم فلذلك يجب الإنسان يكون على تقريبا أما إذا كان عنده قدر على الأبناء فيجب أن يجاهل ولغى ما من نفسه هل الإنسان يعرف <تصفيق> ما في الشكل يؤثر ورسولنا هذا الإنسان أن نفسه فيتكلم بما يفضل الخرص منه أن يريد لها سميم أن يريد نفسه, المليلة نفسه. المليلة نفسه. <تصفيق> ما يجب هذا ما وشبه وشبه على ذلك يجددك على أخراب ما على نعم على على النوم نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم كما قال رسول علي الزلسان ما بعد يعني ما وصلوا إلى النورش سفاه الأحلام ما أنجهم نقول حكيمة تجد ابدا عنده غيره وانتفاذ الدين ولكن ويفتح المسلمين ويكفرهم